ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لَهُمْ إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بَنِينَ وَاجْعَلْ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَاجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَهُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَرًّا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَاجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَاجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ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 ولا تزد الظالمين إلا تبار